تلك الرسل قد ضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد, من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو الألي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت لا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثال في صامله والله سميع عليم الله هو الذي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات إذا والذين كفروا والذين كفروا أولياؤهم الطابوت أولياءهم يخذونهم يخذونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه ألا تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها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 هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوم لو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشرها ثم نكسوها لَهُ فلما تبين له قال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 إليك ثم اجعل ألا كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا وألمن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا من ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أول معروف ومغشرة خير من صدقة يتبعها الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي يوفق ما له لأ الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه, فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء متاطلاهات الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة نصابها اصابها وابل فاء كلها ضعفين فان لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير اي ود احدكم أن تكون له جنة أن تكون له جنة النخيل وعناف تجري تجري من تحتها لنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصارا فيه نار, نار فاحتارقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم, لعلكم تتفكرون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ما كسبتم ومما اخرجنا, ومما أخرجنا لكم من الرزق ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولستم ولستم باخره الا أن تغمضوا فيه وألموا الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر, الفقر ويامركم بالفحشاء والله والله يعدكم مغفرة, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع أليم والله واسع أليم والله يأذكم من منه وفضلا والله واسع أليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي وَمَا كثيرا وما يذكر الا وَمَا الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وما للظالمين من الصبر إلا تبر الصدقات فنعمه وإلا تخوها وإلا تخوها الفقراء. وتوتوها الفقراء وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ